Аллаҳо, Аллаҳо, Аллаҳо, Аллаҳо, أتيت الآن سعيا وذا نجم الثريا في يديا في يديا أنا ما زلت حيا أتيت الآن سعيا وذا نجم الثريا في يديا في يديا أنا المجد الذي لم يزل في الصطور أنا روح الحياة قصتي فيض نور أنا المجد الذي لم يزل في الصطور أنا روح الحياة قصتي يظنون على كف الاصاله ومن روح البساله ابث لكم رساله يا بني يا يا بني على كف الاصاله ومن روح البساله ابث لكم ya biniya tu turururu لقد رسم الجدود لوحة من ضياء بنوا صرحا مشيد قلعة من إباء لقد رسم الجدود لوحة من ضياء بنوا صرحا مشيد قلعة من اذا بالدين قاد حضارتهم وسادوا وقد خاب الفساد ليس شيئا ليس شيئا فمن بالدين قاد حضارتهم وسادوا وقد خاب الفساد ليس شيئا, ليس شيئا على نهج الرسول سائرون في ثبات على العلم العقول وارتقى بالحياة على نهج الرسول سائرون في ثباب على العلم العقول وارتقى بالحياة عن خير الأصيلة ومن حضن الفضيلة رسالتي النبيلة في يديا في يديا مع الخيل الأصيلة ومن حضن الفضيلة رسالتي النبيلة في يديا في يديا ألا عودوا إلى مجدكم يا صحاب مضى زمن الرقاد فارجعوا للكتاب ألا عودوا إلى مجدكم يا صحاب مضى زمن الرقاد فارجعوا للكتاب التاريخ أنشد أنا العز المس ألاغة فشهد يا أخّ يا, يا أخّ أغ التاريخ شد أنا العز المس ألا بلغت فشهد يا أ يا أ